نحمد الله ان في <تصفيق> من الشوهرة نحمد الله من قبله من هذه الله لا موغل له ومن يضل فلا هادي الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا الله عليه وعلى اله ابينا وصف رسولنا من ذكر الذات ان خير الكلام الله عز وجل يا الودا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشضى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النحو خب عدد انتهينا إلى أين الله الماضي نعم انهينا علامة غف نعم انهينا علامات ايش غف قلنا بداية الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع لفظ صوت مجتمع لحروف هجا ومركب أي أنه مركب تقريبا إسناديا ومفيد بالوضع أي العربي وقلنا أنه قال عقشام خلال الاسم الفعل والحفتبه يعني ولكل قسم أو لكل منها علامات الاسم من يعرف بخوض التنوين ولم تعريف وحروف الخفط وحروف القسم وهي من حروف الخفط في المضارع يلا في السين وشوفا واقوى حاجات حرفه هو لم جازمه في الماضي يا بماذا؟ ما لم تاتيني شاكنا ويعني الامر يا رب قبوله مخاطبا اعزائي على الطلب والحرف لا تصل معه دلاله ما كل اسمه العلامات الفائس ثم نتكلم على الاعراب قلنا الاعراب المقصود به تغير اواخر الكلمه أي حركات وهذا التغير إما يكون لفظاً يعني ظاهراً يخرى ويلفر وينطط وإما مقدراً بسبب العوامل التي تدخل عليه والعوامل هذه قد تكون أسماء قد تكون حسية كالأسماء والأفهال والحروف قد تكون مانوية كالابتداء ودخلوا من الناصب والجازب نتكلم عربي أو الإنجليزي ها؟ عربي يتكلم هذه كلها مرات معنا و... هذه العوامل إما تخصد الظهر والنصب والخور أو الجسم وهذه العلامات إما ان تظهر وإما لا تظهر إذا كانت تظهر فهذا إعراض ظهر وإذا كانت لم تظهر فإن كان آخر أليف منع من ظهورية التأذى وإن كان آخر أليف منع من الظهورية الثقل ولكن من تظهر ممكن اخرا الو... واخرا هي... كانت مضاف اسم مضاف اليه يعني انت تكلم من يعني الوضع شغل محمد احمد اشتغال ماذا قلنا الاقسام لاعراب اربعه رفع ونصب وخفض وجزم فين اسم من ذلك الرفع والنصب والخفض والجزم فيها ولا فيها الرفع والنصب والجزم لا خفض فيها اشترك الاسم والفعل في كل انه كلا منهما يرفع ينصب خصوصا الاسم بالخفض والفعل بالجسم الرفع له ألامات والأصل في الرفع هي علامة الضم. الضم وفي مناسبة لكونها هي علامة للرفع لأنك إذا ضممت رفعت ويقول وقال الله لا تتأكيد في, في مناسبة يعني. خلاف النصب هي الاستقامة أو الخفض في تصرف لما تفكرنا كل اي في تصرف ثم غونه مناسب له صح هذه الأ... ان القابل لاعراب وهذه الحركات حتى في مناسبه للحركه والمعنى بين الحركه والمعنى وبين نكته لكذاك لاحسن سنتي رحمه الله قال المذبوح يسمى ايش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 يتكهنون أنه بعد كذا من الزمن تموت لغة العربية نقول لهم أبداً لن تموت ما دام الله لن يخون إلى يوم القيامة يأتي على زمان يصبح هنا لا قرآن وناشفة. عند ذلك قد تغفع اللغة قد وللا فما دام القرآن كريم داخل لما يسمي الظاهرة بالسنان أو باللسان وإن كان ظهرها باللسان هنا بالسنان الآن غير ما موجود. ولكن لغة العربية تبقى لغة العربية وإن خذ لها ابن أرحب وهم يعني الله مستعد لكن تبقى ظاهرة ويبقى الله يجعل لها من يرفع لها راية لأن الله تعالى قال إننا نزلنا الذكرى وإن لفرهابكم والذكر لا يجل محفوظا وقد أجمع أهل العلم أولى قالوا اتفاق على أن الحر له بلفظه اختلاوته وكذلك معناه وتفسيره وفهمه ولم يمكن ذلك إلا او من أدوات ذلك مالا حرف اللغة العربية فإذا انكفانا نوم نحن نستيقف قليلا نرجع إلى حيث توقفنا قلنا علامات الرفع الضم وهي الأصل تنبعنا بعد ذلك الواق ثم الألف ثم ثبوت النوم وهذا الذي انتهينا عند هذا فقط قال بعد ذلك ان النصب بخمس علامات الفتحه والياء والفتحه والالف والكسره والياء وهذف النون النصب في اللغة هو اشتقاقا التثبيت واللزوم هذا معنى النصب هو العلامة أيضا والمقصود في الإصطلاح النحو إلى سكة أثر يخجيثه العامل علامته الفتحة أو ما ناب عنها أخبرنا هذا سبق معنا ووضحناه لكم ما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 وفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء او الذي انتقل باخره اي بنون نواو الجماعه ولا ياء مانه المخاطبه ولا نون النسوه ولا نون التوكيد ها إذا دخل عليه ناصر ليش انت نبدا واحده واحد المفرد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 الفائل وما الذي يحقه ونائب الفائل والممتدى والخبر والسم كان والخبر والتوابع وسيأتينا النواصل ما الذي يحديث النصب وتأتينا الجوازم ما الذي يجزم المضار والمخفوضات المنصوبات والمخفوضات تأتي لكن هذه نمهد لها قبل أن نأتي إليها نمهد لها فنعرف أقسام الكلمة ليه اسمه فعل وحف وهذا الاسم منه المفرد ومنه المثنى ومنه الجمال وهذا الجمال منه التفسير ومنه المذكر سالم منه الأنسان وهذا فعل منه الماضي منه المضالع منه الأمر الحرف لا على اختلف العراب لأنه مبني أبدا الحرف مبني أبدا وضع بعد أن نعرف هذا نعرف علامات العراب الرفع لي الضمى وإلى خلي متى تكون وفي أي كلمة تكر والنصف والخضر والجزء واضح؟ ثم نأتي إلى المطبوات فلما نقول الفاعل مطبور وتأتي ونبين لك كيف يرفع يرفع بدخول الفعل عليه الاسم المسند إلى فعل قبله أو لما قام به واتصف به صريحا كان مؤولا فأقول لك جاء زيدهم يقول زيد تعرف أنه خائل مرفوع وهو اسم مفرد ما هي علامة العراقية؟ تبقى؟ الضغم لأنه جمع لأنه مفرد جاء المسلمون تبقى علامة الضغم تبقى هو علامة الضغم أقول جمع مذكر هذا هو البداية التي نحن الآن فيها لضيعتها مشكلة فإنه لا بد من حرزها وضغطها نفهم يعني قد يسكل على حنيكم قال نحن أمدنا بحقه فقط حيوّ هذا كالأساس لما بعد ذلك تضع على أساسك هذا ما شئتك إذا أحسنت واتقنت وكان صلم تضع عليه من المعلومات ما شئتك عليك التمثير إذا بدأنا تنشرنا في المطبوعة تفهم إن شاء الله ها؟ طيب. فإذا ما فعلنا ناس المفرد الفتحة تكون علامة النوصب في الإسم المفرد كلما رايت محمدا محمدا الممدول به سيت المنصوبات ان من الذي عمل فيه النصب سيت كان زيد عالما عالما خبر اسم مفرد ايمت نصبيته يخاف الله ان المؤمنه نصبه؟ نصبه؟ نصبه؟ نصبه؟ نصبه؟ جمع سبقا بيناه. ان نصل عليه جمع التكشير سبق بينناه واجب المساجد لله لله المساجد لله فلا تدرم عليها وان المساجد لله لا تدرم عليها المساجد جمع مسجد وهو جمع تكسير ألمت النصب في ماذا؟ فتح, فتح. فتح. والناصب هو أن أو إن هذا السكين إن شاء الله واضح؟ نعم أما في المضارع سبقا بيناه ما معناه ولو قلت لأحدكم ايتني في المضارع ما أظن يأتيني في الماضي وإلا لا لآخر ما هل يتبع في المضارع؟ في المضارع ولاغ عدله ها نذل هذا مضارع يا ضيبي ولاغ هذا المضارع هذا اذا دخل عليه الناصب وغير المضارع اذا دخل عليه الناصب ولم يتصل باخره شيء ما هو الناصب نصب سياتي في نواصب المضارع في نواصب المضارع وهي ذكر عندي كم 10 ونواصب المضارع أشهر أن ولم وإذا وكا يولام وكا يولام للجهد وإلى أخير إذا دخل هذا الناصب الفين المضارع ولم يتصل بالفين المضارع شيء مثل ألف الاثنين هل هذا مثل عليه الاثنين هذا المضارع يختبعني أو هو الجماعة يتعلمون أو يألم أنك المخاطبة تهالين نون النسوة كتبا او نون التوكيد يذهبنا يذهبن للنشوه التوكيد اضربنا أضربن. أضربن. هذه ثقيله والخفيفه لا يدخلن المسجد الحرام واضح الثاني المضارع إذا دخل عليه الناصب الذي سيأتي كأن ولن وكيف وإذن ولم كيف لم الجحود ولم تأليم والجواب بالفائ أو الجواب بالفائ بعد الفائ السببية ورمعية لأسبق بطلب أو نفي وحتى وإذا هذه إذا جاء الناصب وفي رضاها لم يتصب آخرين شيء لا ألف اثنين ولا وجماعة ولا يأمونة مخاطرة ولا نننسوة ولا ننن التوكير الثقرة أو الخبيثة كان من صوباً عنهم التصبيب مالا الفتحة الضائرة لآخرين أو الفتحة المقدرة لمنع من ظهورها التعذف أو الفتحة المقدرة لمنع من ظهورها صحيح هذا لا واصل <تصفيق> ها فتحته هذا فتحها يعني امانه من غزيه <تصفيق> ان غوت غويته وين تشد غزيه ما يكون هذا ام ادعوه لا تجيب الشعر الفتحه نيا تكدل في الثقل قلنا في الثقل تقدر الضم والكشف نعم و قال عليه الصلاه والسلام لن تدخل الجنه حتى تؤمن او حتى تحابه وين كان رفض الحديث لا تؤمنوا او لا تدخلوا الجنه لا تدخلوا الجنه لا تدخلوا لكننا سنقول لكم يتم المثال لم تدخلوا حتى, تحاب حتى تؤمنوا ولم تهابوا حتى تؤمنوا اولى بكم اي شيء تفاجئوا لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا او حتى تهابوا حتى تحبوا في المضاعمة نصوب أردت نصبه ما حذب النوم ولا أو لا حتى تؤمنوا استغفروا حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا واضح قولوا حتى تؤمنوا حتى ناصبة ألا من يقول هي ناصبة بعضهم يقول ليس فيها ناصبة يتي بيان وشاء وحتى تحبوا في المضاعمة نصوب واضح وإن طائفتان, من وإن طائفتان من المؤمنين أفتتلوا فاصدخوا بينهما فإن بغت إحداهما للأقرى فالقاتل التي تبغي حتى تفيئة إلى أمين سيلم ضائع من صباح تنصري الفتح هذا شعب شخص منتل الأول شيء ليش انه مفتحه لان انا ايه في, في النور وصلنا لحنا صح انا, في, مفتحة. أنا مفتحة في النور صحيح لازم ما بتجيه ايضا حتى تؤمنوا هذا حلف النور والمثال الاخير اللي قراته حتى تفيئه الى اميننا يعني إذا لم يتصل باخر شيء كان علامه نصب حلف النور كما مثلت سابقا واضح واذا لم يتصل كانت علامه النصب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 قالوا لن نبرح عليه آكفين حتى يرجع إلينا موسى هذا في المضارع الذي يرتصب آخر يشيء وسبق التفسير ورسمه وخمس واضح نمشي نمشي في المثل أو شيء ما غير واضح نعم يا جماعة إذا المثل تكون فتحة ألمان للنصب بسم المفرد بسماء تكسير المضالع الذي يتقل عليه النصب تصيب آخر شيء وأما الأنف فتكون ألامة النصب في اسماء الخمسة خاصة في اسماء الخمسة فقط دون أيشه Jona vekih hava. يريد لك الخير ورأيت أخاك تكون ايضا نعم فلما دخل, فلما دخل على يوسف اوى اليه اخا قال لا تتق فقال لا تتق قال اني انا اخوك فلا تتق بمكانك اوى اليه اخا هو قلنا ان شاء الله تصبح الالف لانه اشاء وتقول آآ آآ شكرت ذل المال على نفقتي وهي تقول نظف فاك بالسواك وتقول تآهد حماك بالزيعة طيب هذا اللغويين يقولون حماك ولحماك يعني الحمو هل هو هم اقرباء الزوج بالنسبة للزوجة؟ فيقال حموها اقرباء الزوجه بالنسبه حموه هو ذكر الى انه اختار اقرباء الزوج بالنسبه للزوجه طيب ونبقى في قال واما ان كسره فتكون علامه للنصب في جمع المؤنث السالم في الجمع المؤنث السالم سبق ان بيننا جمعه السالم يا عبد الله <تصفيق> أغنى تعني العراط المعطوف وصالح التجديد أو نقول هو ما دلنا على أكثر من اثنين أو اثنتين بجازة وتابع أخرين لا يحتاج أو لا يزمن يكون أكثر من اثنتين قد يكون من اثنين فكل ما كان أكثر ألف وتابع صالح التجديد منها وأغنى عراط المعطوف فهو ملحق أو من هذا القبيل مما ينصب لما تكون ألامة نصبه الكصب قال عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقال عز وجل الله يذرفها من كل مسلمات مؤمنات قانجات تائبات عبادات سايحات سيدات وابكار في... يعني هذه كلها جمع ثاني منصوب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 عند الكرسي بما تذكر سبق والجمع باقي جمع الكرسي التفنية ماهيه؟ الأخ اسمه؟ من ماذا؟ ماذا؟ محمد هو؟ هو مغلة على اثنين أو اثنين البيئة الثلاثة البيئة ياء ونون ألف ونون أو ياء ونون ألف ونون أو ياء ونون أغلت؟ اييه عارفه ما تطوه نعم وكمان نذكر الشاي دبا حين دبا حين ولا نعم شنو يجمع ويقول او ياونه صحيح سؤال تقدري دابا راه هذه يكون ماذا علامه ال النصب فيها هي هذا الياء مسلمين. ما الفرق بين المثنى والجمع الفرق بينهما ياء المثنى مفتوح ما قبلها مكسور ماذا جاءت قل مسلمين فوجد فيها رجلين يقتتلان رجلين يقتتلان, يقتتلان وأما جاء الله ذكر سالب ما قبل لي مفتوح ما بعدها إن المسلمين رجلين مسلمين مسلمين وضعين فرق نا موضع هايسي؟ نعم غير موضع؟ تطول؟ تل موضع لا؟ تل موضع وما ستكون ذلك؟ يا, يا هاد صحيح؟ كيف تفضح بين المسنة والجمع؟ قبل الياه في الجمع قبل الياه مخصور وما بعد مخصور؟ قبل الياه مخصور وما بعد ها؟ تمام؟ يعني كم هي اسهين في الثنا و جاءت بالقصص وعلامه فيهما هي الياء كما نتنا تزيدوا مثال مثال أسخار في الجملة هكذا كلامة مفيدة أي؟ طيب صحيح من أقرب القربات بر الوالدين من أقرب الوالدين الوالدين هنا مجروح مضاف إن المتقين في المتقين في جنات ونهر نعم، صحيح هذا جمع ذكر الثالث منصب بإن بإن على الخصمين يعني هذان هذان خصمان يختصمون في ربنا عرفوه، أنت في الألف فكر، فكر، سنعجي إليك لا الله منافسينا المنافقات والمشركين والمشيكات ويجوب الله على المؤمنين تقولون الله عليكم ان كنتم باياته امنا مؤمنين مؤمنين خبر كنتم منصوب بالضم ياء لانه جاء نكثا نعم جته السلام نرجى ذاك وجاء من امراتين جدودا امراتين منصوب منصوب هنا هو سوقو واضح مفهوم تمام هذا وان حذف النون فتكون علامه للنصب في الثاني المضارع إذا اتفعل عليه مواسس اتفعل به آلف الاثنين أو وهو الجماعة أو المؤنثة المخاطبة يعني في الأفعال الخاصة وهي يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين واضح؟ مثلنا في العيه الأولى بالحديث حتى تؤمنوا حتى تحابوا مما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا أن يقولوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا هنا الناصب رأيت فيكم ما إن تمسكتم بهم لن تضلوا بعدهم ولن يتفرق حتى يرد علي الحود ولن يتفرق في رواية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 من يتفاضل ثم سيعد رحيم ها من, من, من, من, من هنا وطيته يفعلان وتفعلان ويترانون وتترانون 2 5 ب 1 وتف ها لين هذا هاجي رقم وعلى. يصليان تصليان يصلون تصلون يصليان تقران يقرآن تقرؤون يقرؤون تقرأ تيحفظان يحفظان تحفظان يحفظون تحفظون, تحفظون, تحفظون تدرسان يدرسان تدرسين تدرسون يراجعان يراجعان يراجعون تراجعون يراجعين ايضا دخل عليها ناصب لن أن حتى كي إذن هو ما هو علمة المصر حجم لن يفعل أن يفعل حتى يفعلوا كي ينتهي فعل فارو اذا دفع عنه يقصد منصوب على التصبيه حتمنى فيبقى تحفظ تحفظ ان الفعل المضارع اذا اتصل بالالف الاثنين او واو الجماعه او ياء المؤنث المخاطب ودخل عليه بناصب نصب وعلى التصبيح الذي تحفظ تحفظ متى ينصب ما هو الناصب لم يأتي له لكن لما يأتي يحذر أن تكون حافظا لهذا حد لآن تجد فإن لم تفعله ولن تفعله تبقوا لها يقول لك واحد هذا حظ نصف بس كيف تقول أقول هذا في المضارب وهو من الآل خمسة الاتصالي بين الجماعة دخل عليه ناصر إذا هو منصومة ينتص به هل هذه تحقظة تعرفها لأنه لا أبو تكون على إذا أعطيت لك المقدمة والله جناه شو هذا الشيء اللي في اشكال وعليكم السلام ليش ابعد يا شيخ والله زين انت مفهوم هذا ما عندي مثل المختصر تاعنا Ne, hejd. Što. Tada biš ne. Hm. To. Tak. لازم توزين، تكرروا بنا، خلاص هذه الافعال تبعتني. خلاص واضح هذا. طيب لا توقفوا عندنا ان شاء الله، تعالوا. تبقى لنا علامات علامات الخطب والجزم. يسير، لانه يبالا ما سبق. كرر، بعدين الافعال هذه شويه اطاله. من مثل المرفوع ها طيب كنت متعب يوم المسجد المجيد وكنت وصلت بالغهم من منجسه يوم للبيع طيب فكنت نستديك متعب نعم للبيع راح يختم بتقال بقى الارجاء لل او الاحد هيا اذا الاربعاء القادم ناخذ نصف ساعه ناخذ ساعه نومه من, من جوه عليها ونزيد نصف ساعه يلا نحكي يقدر تستوعبوا إذا ما بدأت استوعبوا لا نجد نشو ساعة نأخر هذا هو آخر تمام؟ إذا كان أسبوعين مستدق ساعة حتى ما يفلق إذا لم يمكن مدى نفع نتو يوم أرحب فقط المجيد يعني بعيد شوية فأحسن نعط طريق واطسي واطسي ولقد اتقينا موسى ايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ها الشيطان يقن ان ذكرنا جمعه فيها ولا تعرف ايه تريد منصور إيه؟, ايه ولا تعرف نطور نطور هي المنصوب وان لا تعرف نطور هي المنصوب منصوب وعلامه نصبه على الالف ما نعم ندرس كل الناس, الناس, الناس وكلهم توكيد له ومضاف وهم مخليه سكارى خضر واخوين توفي وهم مقدم على من الولد يؤذوا الا حارس العالمين منصوب استخدمت المنصوبه النصبيه لانه فلا زي ولا تطع الكافلين والمنافقين ولا, ولا الواو حد حفظت هذه المقوله لاحظنا تطع في المضاعف الزوم ينجز من لام بيد بيد وينجز من الشك وفاعل بنشره وجوبه تقديره مفعول به منصوب على التصبيه لان طيب تمام بس طيب ااا له آآ ااا دكتور خالد تعطونا تند تأثون امثله امثله اكتبوا انتوا ورقه خارجيه الشراشه في ورقه خارجيه ورقه خارجيه ورقه خارجيه اكتبوا ياتي تعطينا اسم مفرد مرفوع اكتب اسم مفرد مرفوع زين اه الراحيم. اسم مفرد منصوب دراحين ثاني خلاص بدي الورقه ويوزع عليكم كل واحد ياخذ ينشل اخذ اللي يناسبه لنفسه باش تتمييز ا امراهيم جيني يلا كبير صغير وكبير جمع تكسير مرفوع الاخ محمد جمع تكسير منصوب عادل جمع مؤنث مرفوع لدينا جمع مؤنث منصوب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 وا الاخ شسدين جمع مؤنث للمذكر جمع مؤنث جمع تكسير زي مذكر سالم زي مؤنث سالم مثنى المفرد ايش فعل مضارع مرفوع واجب السلام فعل مضارع منصوب طيب بالنسبه باش لم يتصل باخره شيء باش بالسلام منصوب لم يتصل باخره شيء سمعك فارس فعل مرفوع اتصل به الف الاثنين والاخر منصوب ها سمعت المضارع منصوب اتصل به الف الاثنين اش الاثنين منصوب وبعدين كان مضارع مرفوع كان مضارع مرفوع شكون هذا؟ عبد الإله كل ما تبقى كان مضارع منصوب اتصل به واو الجماعه وفي مضارع مرفوع اتصل وفين مضاع منصوب تصل به معناها مخاطرة تكفيذ ويتر هم قاعدة واحدة واحدة وقاعدة لا تمام هذه الامثلة كل وعد يأتي بحديث بمخرجة رضاه فلان عن فلان والمثل ويقين الشاهد تمام واضح واللا أنزيل خليه ايوه خديج ايوه خديج كما خلاصي المسلم بين المسجد بيت اي يا خديج يوم الاربعاء طلاب غادي يجيوا يشبطوا ان شاء الله <تصفيق> genre de truc on va pouvoir faire ça